الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذات العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد رااه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنه وما هو بقول شيطان رجيم فااين تذهبون لمن شاء منكم أن يستقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين